موسوعه ن ت ل النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن تراب ثم من نضفة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 م و س ي ع ف ي ه ل ي ض ل ع ن س ب ي ل س ي للعلوم ونذيقه ي ي الاسلاميه د ومن أ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 م و س و ع د ا ل ل على ه حرف ف إ ن أ ص ا ب ه خ ي ر نضمأن به وإن أصابته به فتنة ق ل ب ع ل ى و ج ه ه خسر ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ذلك هو ا ل ل خ س ر ا ا ن م ب ي ن يدعو من ه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 بدون ا ل ل ه م ا ل ا ي ض ر ه وما لا ينفعه ذ ل ك ه و الضلال ا ل ب ع ي دعويه ي د غير ر ب من ن ف ع ه ل ذات م ل م و ل اجتماعي ش ر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 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم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 إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله ناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد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 ل ه د م ت ص و ا م ع و ب ي ع و ا ل و ا ت و م س ا ج د ي ذ ك ر فيها اسم ا للعلوم ه كثيرا ا ل ل ه من ا س ل ه لقوي عزيز ا ل ذ ي إن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 وبئر م ع ط ل ة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آ ذ ا ن يسمعون بها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 فإنها لا ت ع موسوعه الأبصار ل ك النابلسي ل التي و الصدور و ت في ي س ع ج ك ب ل ع ذ ا و خ للعلوم ف ا ل ه و د إ ن ي و الاسلاميه ن ة م تعدون ك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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى ت أ ت ي ه م ا ل س ا ع ة بغته أ و ي أ ت ي ه م عذاب يوم ع ق ي م الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم ق ت ل و ا أ و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و إ ن الله ل ه خير الرازقين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 وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخبره ان الله لطيف خبير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 إن ا ل م و ق و ي ع ز ي ز ا ل ل ه يصطفي م ن ا ل م ل ا ئ ك ة ر س ل ا ومن ا للعلوم ن إن ا ا س ل ه س م ي بصير ي ع م ا خ ل ف ه م وإلى ا ل ل ه ترجع ا ل أ م و ر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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ م ن و ا ارْكَعُوا ا و س ك د و ا و ع ب د و ا رَبَّكُمْ و ف ع ل و ا ا ل س ي للعلوم ت ا ل ح و و ن ج ا ه د و ا ف ي ا ل ل ه حق ج ه ا د ه هو ا ج ت ب ك م و م ا ج ع ل ع ل ي ك م في الحسنى د ي ن من ر إبراهيم ج ملة أبيكم هو سم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 م ا ا كم ل م س ل قبل م من ي ن و ف ي ه ذ ا ل ي ك و ن ا ل ر س و ل ش ه ي د ا ع ل ي ك م و ت ك و ن و ا شهداء ع ل ى ا ل ن ا س فأقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا الزكاة و ع ت س م و ا ب الله هو و م ل ا ل م و ل ى و ن ع م ى